وَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَذْوَاجِ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 قُلْ تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آماء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل Sewil lüzzin yâlemûn ve lüzzin la yâlemûn. İnna ma yetekkar ulu